دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان إخوة الهدى والإيمان نستمع وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ زياد الصاحب عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مسجد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الذي شرح صدورنا إلى الإسلام نحمده سبحانه على ما أسبغ علينا من نعم وما دفع عنا من نقم يا ربنا لك الحمد الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا لطيفا بعباده ويا من يزيد اللطف بعباده الطف بنا والمسلمين أجمعين اللهم يا محول الاحوال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال واشهد ان لا اله الا الله شهاده عبد مؤمن لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا موت ولا حياه ولا نشور ولا واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله حبيبه من خلقه وصفيه ورحمة للعالمين أرسله نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وعمل على كشف الغمه وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاعطران الازكيان الاطهران الانوران الاشرفان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى اله الاطهار وصحبه الابرار وعلى التابعين لهم من المؤمنين الاخيار برضوان وإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان توبوا إلى الله واتقوه حق تقاته وتدبروا قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى ايها المؤمنون ها نحن دخلنا في رحاب شهر ربيع الانور شهر ربيع الاول الانور الذي ولد فيه النور ولد فيه ربيع البشريه صلى الله عليه وسلم ولد فيه ربيع القلوب وربيع العقول والأرواح والمهج والنفوس ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حول خريف الأمة إلى ربيع نعم حول خريف الجاهليه الى ربيع الاسلام وحول خريف الجهل الى ربيع العلم وخريف التخلف والتقهقر والتراجع الى ربيع التقدم والانتصار وحول خريف القبلية والتفرقه إلى ربيع الوحدة والتآلف وخريف البغض والتناحر إلى ربيع المحبة والألفة وخريف الهزائم إلى ربيع الانتصارات صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع ولد ربيع القلوب صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب النبي والرسول والداعي والمربي والمعلم والمزكي زكى نفوس العرب فهذبهم وأدبهم فكانوا في جاهلية جهلاء فصاروا كما وصفهم صلى الله عليه وسلم علماء أدباء فقهاء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء نعم هؤلاء الأميين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله تعالى عندما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكما قال الشاعر المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت بالعلم أميين ما درسوا، فكانوا سادة الأعراب والعجم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر، وولدت معه الدعوة والهداية والتربية والانقاذ والإرشاد. إنقاذ الأمة من تخبطها ومن جاهليتها إلى نورانيتها وإلى انتصارها نعم بوجود الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت الهدايه فالولادة تنقسم إلى قسمين الولادة الجسدية والولادة ولادة الرسالة الولادة الجسدية فيها كرامات وتشريفات وتبركات عظيمة رائعة وحصل قبل ولادة الجسد الشريف ومع ولادة الجسد الشريف حصلت إرهاصات في العالم فخمدت نار فارس بعد أن أوقدت ألف عام ولم تنطفئ لأنهم كانوا يعبدونها ففي لحظة ولادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم انطفات نار فارس نعم وتساقطت شرفات كسرة إيوانوا كسرى تساقطت شرفاته وغاصت بحيرة ساوى وما هنالك وكما قالت السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ولد ساجدا رافعا أصبعه وبصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم ولكن الولاده الاهم مع اهميه ولاده الجسد وما فيه وما فيها هذه الولاده من تشريفات وتكريمات عظيمه واما الولاده الحقيقيه المستمره عبر الاجيال جيلا بعد جيل هي ولادة الرسالة ولادة الدعوة ولادة المبادئ مبادئ التي أتى بها هذا المولود الكريم العظيم إنها مبادئ, مبادئ رسالة أي رسالة إنها رسالة الرحمة صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نعم رساله الاسلام التي اتى بها هذا المولود الكريم صلى الله عليه وسلم هي رساله الرحمه والمحبه والانسانيه والوحده وحد العرب المشتتين المتشتتين والمتفرقين متناحرين في تفرقه جاهليه قبليه لا توصف اتى هذا المولود العظيم فوحدهم نعم جعلهم كتله واحده قودوا اكبر امبراطوريتين عظيمتين في الدنيا نعم انتصروا على الامبراطوريه الفارسيه والرومانيه بهذه الوحده التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم رساله المحبه الرحمه ورساله العلم اول ايه نزلت من هذه الرساله اقرا القراءه العلم ثم نزلت بعدها نون والقلم وما يسطرون ونون يعني المحبر الدوات والقلم وما يسطرون يعني الكتابة القراءة والكتابة ونزل قول الله تعالى وقل رب زدني علما وقوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الله تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم الذين أوتوا العلم درجات أهل العلم لهم درجات راقية عن عامة وعوام الناس وصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم فضل أرقى رجل في الأمة على أدنى رجل في الأمة إنه العلم وكفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثه الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر رسالة العلم رسالة الرحمة رسالة الإنسانية وتكريم الإنسان هذه هي الدعوة والرسالة التي أتى بها المولود العظيم صلى الله عليه وسلم تكريم الإنسان في الإسلام وإنسانية الإنسان وقيمة الإنسان ففي دستور هذه الرسالة القرآن العظيم القرآن الكريم في باب من أبوابه وفي مادة من مواده في سورة الإسراء وفي هذه الآية هذه المادة من مواد الدستور يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم تكريم الإنسان في الإسلام ولقد كرمنا بني آدم كرمنا الإنسان ليس المسلمين فقط وليس كرمنا العرب فقط ولقد كرمنا بني آدم من المسلمين والعرب وغيرهم كل إنسان كل إنسان فيه هذه الروح الحياة إنها هبه الله هذه الروح هي تكريم لكل إنسان بغض النظر عن هويته عن انتمائه عن دينه عن طائفته ومذهبه وعن جنسيته إنه إنسان طالما أنه إنسان فيه روح ربانية هذه الروح هي المنحة وهي الهبة الربانية وهبها الله لكل إنسان كائنا من كان وايا كان وفي بأي بلد وأي جنس وأي لون أبيض أصفر أسود أحمر وبأي قارة وبأي عبادة ودين وعقيدة وديانة وطائفة ومذهب إنه الإنسان تكريم الإنسان في الإسلام ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال أيضا إله ورب هذه الرسالة الله سبحانه وتعالى في دستور هذا الدين الذي جاء به الحبيب المولود الكريم في مادة من مواد هذا الدستور قال الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس كل الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها الحبيب المولود العظيم قامت بإلغاء كل الفوارق الاجتماعية والطبقية والتفاوت بالغنى أو بالمال أو بالجاه أو بالسلطان أو بالجاه المركز انما كلكم سواسيه كاسنان المشط لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ولا فضل لابيض على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم بعد ان كانوا في جاهليه فيها الحياه الطبقيه هناك طبقه الاسياد وطبقه العبيد بعد أن كانوا الأسياد وزعماء قريش ووجهاء مكة بعد أن كانوا يذلون العبيد ويستبدون العامة استبداد وإزلال وقهر ومعاملة فيها التمييز والعنصرية اتى هذا النبي العظيم فجعل العبيد سواسيه مع الأس... مع الاسياد كلكم سواسيه كاسنان المشط انها رساله الاسلام رساله الحضاره والازدهار والعلم والانسانيه والرحمه والمحبه ورساله الاخلاق وعندما اسن الله سبحانه وتعالى الثناء الجميل على المولود العظيم قال سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم الاخلاق وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما وهو الذي قال إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اخواني ما احوجنا مع اطلاله ربيعنا الأول ربيعنا الأنور الذي ولد فيه النور لأن الله سبحانه وتعالى سماه نورا نعم الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالنور عندما قال في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أما الكتاب المبين فهو القرآن العظيم وأما النور فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه النور ما أحوجنا مع إطلالة شهر النور ربيع الانور أن نتمسك بتعاليم المولود العظيم أن نفهم أن نفهم حقيقة رسالة المولود العظيم أن نرفع مبادئ هذه الرسالة أن نحمل مبادئ هذه الرسالة وأن ننشرها فذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى الحب نعم في هذا الشهر إنه شهر الحب وذكرى الحب والمولد أن تولد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم ومسلمه نعم المعنى الحقيقي لذكر المولد أن يولد حب المولود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلب كل مؤمن ومؤمنة أن تولد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيت من بيوت المسلمين في كل شارع من شوارعنا في كل بلد من بلاد المسلمين في كل مدينة في كل عائلة في كل أسرة هذه هي الولادة ولادة الحب حب صاحب الذكرى، صلى الله عليه وسلم فحب النبي إيمان قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهو الذي قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه التي بين جنبيه ويقول الله تعالى في سورة التوبة قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه الأصناف الثمانية التي هي أغلى الغوال عند الإنسان أمه وأبوه ابنه وابنته زوجته ماله أهله عشيرة هؤلاء الأصناف السمانية إن كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني انتظروا حتى يأتي الله بعقابه وبعذابه فإذا في الإسلام وفي الإيمان حب النبي قبل حبك لأمك وأبيك نعم عندما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمنا من أمهاتنا وأبائنا أن تحب النبي أكثر من ولدك من ابنك وابنتك أنت عند ذلك مؤمن حق الإيمان نعم أنت زقت حلاوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أول الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فاذا حب النبي ايمان وهو اصل الاصول حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وآل بيته الطيبين رضوان الله عليهم اجمعين وصلوا الى اعلى المراتب اعلى مراتب المجد والعز والشرف والكرامة والايمان بحبهم للنبي عليه الصلاه والسلام رجالا ونساء كبارا وصغارا نعم فاقول نموذج نموذجا نموذجا من الاف النماذج انه زيد بن الدسنه عندما وقع اسيرا بين ايدي كفار مكه وكانوا قد خرجوا من غزوة بدر منهزمين وقتل منهم المسلمون سبعين صنديدا من صناديدهم فكانوا يريدون مسلما لينتقموا ويشفوا غليلهم فوقع زيد فأخذوه إلى ساحة في مكة وصلبوه إلى جزع النخلة وتهيأ المئات بالسهام ليقذفوا سهامهم سهم في قلبه وسهم في عينه وسهم في بطنه وهكذا حتى يموت الموت البطيء أبشع موت وأشنع موت فتقدم أبو سفيان وكان رئيس الكافرين لم يسلم بعد وقال بالله أنشدك الله يا زيد ما رأيك أن يكون محمد مكانك انشدك الله يا زيد ما رأيك أن يكون محمد مكانك نقتله بدلا عنك فقال زيد الصحابي المحب وهذا نموذج من نمازج الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة زيد وأمثال زيد قال زيد والله لأن تقطعوني إربا إربا قطعه قطعه احب الي من ان يصاب حبيبي محمد بشوكه في اسفل قدمه وانا جالس في اهلي الله اكبر انه الحب انه حب رسول الله هذه الذكرى ذكر المولد هي ذكرى الحب للمولود صلى الله عليه وسلم فعند ذلك مات مالك ابو سفيان اعصابه فصرخ وهتف قائلا والله ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم اخواني اعزروني ان اطلت عليكم ولكن هي ذكرى مميزه ذكرى سنوية اي ذكرى اهم من ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحب والوفاء الوفاء مع المولود الكريم الحب أن نتمسك بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الحب الاقتداء والاهتداء والتاسي بالأسوة رسولنا هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بكل صدق من أعماق القلب أسأل أين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين حب المسلمين اليوم لنبيهم لحبيبهم لرسولهم أين ارتباط الأمة بنبيها ارتباط الأمة برسولها الارتباط بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالتاسي نعم أن نقتدي بأخلاقه هذا هو الحب هذا هو الوفاء أن نقتدي بأخلاقه الخلق المحمدي الأخلاق المحمدية الراقية العظيمة وبعض منها أن تعفو عن من ظلمك أن تعطي من حرمك أن تصل من قطعك أن تحسن إلى من أساء إليك الله أكبر ما أصعب هذه وما أرقى هذه الأخلاق إنها أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين ارتباط الأمة اليوم بنبيها برسولها الارتباط الحب ارتباط الروح مع الروح نعم ان ترتبط قلوبنا بقلبه الطيب الطاهر المبارك صلى الله عليه وسلم وان تتصل ارواحنا بروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومن علامات الحب زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزور المدينة المنورة وان تزور المسجد النبوي وأن تزور الروضة وأن تزور القبر الشريف أن تزور الحبيب رسول الله أن تزور الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من علامات الحب الاقتداء الاقتداء بأخلاقه التمسك بسنته واتباع تعاليمه والسير على نهجه وأن نقتدي بأخلاقه وصفاته وشخصيته فالمثل الاعلى للامه هو رسول الله نعم هو مسلنا الاعلى فيا ترى اجيالنا اليوم في مدارسنا هل تتخرج على ان مثلها الاعلى هو رسول الله هذا تاريخنا وهذا تراثنا العظيم نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الحب والوفاء لصاحب الذكرى المولود الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفر الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى عليه سبحانه في محكم تنزيله المبين تعظيما لقدر المصطفى وتكريما حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ارفعوا أيديكم وتوجهوا بقلوبكم إلى ربكم واسالوه سبحانه وتعالى أن يحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال اللهم انا نسألك رحمة عامة تهدي بها قلوبنا وتوحد بها صفوفنا وتجمع بها على الحق كلمتنا مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم ارزقنا رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا عند لقاك اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة اللهم اكرمنا بكرامات شهر ربيع الانوار شهر الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اكرمنا بانوار المولد النبوي الشريف اللهم اجعلنا من أحباب الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا كالماء البارد عند الزماء الشديد اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بأهل الأرض فتنة فنجنا منها غير مفتونين مولانا رب العالمين اللهم اشفنا اشف مرضانا اشف مرضى المسلمين ارحم موتانا ارحم والدينا كما ربونا صغارا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدين ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان إخبة الهدى والإيمان استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة